قال قاح حتى اذا ركب في السفينة خرقها حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقته لان تورق اهلها لقد جئت شيئا امرا لك <تصفيق> شيئا